الوينرز تهدي البومها, البومها, البومها, البومها, البومها, البومها, ألبومها مدرسة في الكورة إلى روح أب وداد الأمة الرئيس الحاج عبد الرزاق مكواه